أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نوح إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي إِن كَانَ كُبُرَ عليكم نَقَامٍ وَتَذْكِيرٍ بِآياتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ هم مَتَنَّظُمَّكُم إِلَيَّ وَلاَ تَنظُرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر يا موسى اتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجرنا عليه ابا 119. وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين